ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافر إلا في غرور، أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلجوا بل في عتو ونفور، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَأ أَمَّا يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 فَأَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتَ سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا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 وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُدْخِلُ وَيُدْخِلُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدَّلُّوا لَوْ تُدْهِنُ فيدهنون ولا تطيع كل حل في مهين هم مز مشائبين ميم من أعلم الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذمالي وبنين إذا تتنا عليه آياتنا قال أساطير الأولين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 فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن نغدو على حرقكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن أهل يوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون نحن محرومون. قال عوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعضه يتلاومون. قالوا يا ويلنا إن كنا طاغين.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 أَمْلَكُنْ كِتَابُهُمْ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْلَكُنْ كِتَابُهُمْ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْلَكُنْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ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 بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية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 فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وطعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَأْ كتابية إِنِّي ظننت أَنِّي ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية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 وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَأَلَ السَّائِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ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 يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا, كلا إنها لضى نزاعة للشوائل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 والذينهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم مَلَكَتْ ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن يتغوى راء ذلك فأولئكهم العادون والذينهم لأماناتهم وعهدهم رعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك فِي جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين سيطمع كل أمرئ منهم أي يدخل جنة نعيم كلا كلا إن خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والغوارب إن لقادرون على أن يبدل خيرا منهم. إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فضرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصبه يوفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن أنذر قومك من قبل أي يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إن لكم نذير مبين نعبود الله واتقوه واعطيه يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر يؤخروا لكم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا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 ولا تذرن ودا ولا سوءا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد عضوا كثيرا ولا تزيد الظالمين الا ضلالا ان خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا اغرق فادخلونا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا